قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّورِ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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله رب لهو ما لاينا تيتنا صالحا لنكونا من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعله شركا فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا لا قون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصر وإن تدعون ثواء عليكم أدعوتموهم أمنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهموا أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون